صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والليل اذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من خِلاَ وَاسْتَعِنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجئن نبغا الاتقى الذي اوتي ما له يتزكى وما لاحد عنه من نعمة تجزاء إلا بتغاض وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم